قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر ومن يدبر الامر فسيقولون الله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 مَيَّا بَدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ فَأَنَا تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَيَّا يَهْدِي إلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ فَأَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لَّا يَهْدِي أَمَّن أم لَّا يَهْدِي إِلَّا مَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 وَإِن كُنَّ لَبُوكَ فَقُلْ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ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 إنا سأنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين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 هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟